وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفدعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لدي المرصاد فأما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 وَتَأْقُلُونَ التراث أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جما كلا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بجهنم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 يرجئي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.